لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر قَوْمَ الْمَنَائكَ ٱلذَى يَومُكُمْ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ سيدي للقطب كما بدانا ان ولخلق نوعي وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور Zdravljad zvkri Anna l-arod Yelifu A'ibadi Yelifu Yelifu Or فإن ت اللو إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن لَكُمْ مَعَامَلَةٌ إِلَٰهِيِّن قَالَنَا رَبِّ قُلْ بِالْحَقِّ وَرَبِّ ربنا الرحمن المستعان وعلى ما